بسم الله الرحمن الرحيم تبت يداء بلهب وتب ما أغنى عنهما ما أغنى هو عنهما هوما كسب لا يصل نار بك لهب وامراؤته حما ما ذا تحقب في جدي حظلم مما سد